يا قارئ القرآن روضك مأتع فاهن بما في الروض من ازهار يا قارئ القرآن حزت مراتبًا ولقد حظيت بغاية الاوطار يا قارئ القرآن قد نلت العلى بِعِزَّةٍ وَمَهَابَةٍ وَوَقَارِ يَا قَارِئَ الْقُرْآنِ حَقًّا عِنْدَهُ نِعْمَ الْأَنِيسُ وَنِعْمَ خَيْرُ جَارِ خَرَسَتْ لَهُمْ فُصْحَاءُ وَالْبُلَغَاءُ إِذْ سَمِعُوا كَلَامًا لَيْسَ بِالْأَشْعَارِ قَالُوا هَذَا الذِّكْرُ الَّذِي عَنِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ وَمَعْدِنُ الأَسْرارِ أَلُنْ قُرآنٌ أَتَى الْحَدِيثُ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ إِلَٰهِ وَاحِدٍ قَهَّارِ وَالْمَاهِرُونَ الْمُتْقِنُونَ تِلَاوَةً فَمَعَ الْكِرَامِ وَثُنَّةِ الْأَبْرَارِ ولمن قرى تتعت عن اجران قد ورد الحديث به عن المختار الله ينفع من يجل كتابه والله واضع حسبه الادباره وتلاوه القران روحك في السماء ايضا وذكرك في مدى الاقطار ويقال للقارئ والقارئ لتحوز منزله على الاكثار فَمَتَى انْتَهَيْتَ فَذَاكَ مَنْزِلُكَ الَّذِي هُوَ مِنَّةُ الْمَوْلَى وَفَضْلُ الْقَارِي وَيَجِيءُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَائِلًا يَا رَبِّ أَلْبِسْ قَائِمًا الْأَسْحَارِ فَيُحَلَّ مِنْ تَاجِ كَرَامَةٍ مِنَّةً وَيَنَالُ رِضْوَانَ الْعَلِيِّ الْبَارِ وَمَلائِكُ الرَّحْمٰنِ حَثَّتُ فِي جَوْفِ الْمِيَاهِ وَنَمْلَةٌ فِي الْغَارِ يَسْتَغْفِرُونَ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ قَدْ أَسْمَأَ رَبُّ الْعَرْشِ فِي الْمَقْدَارِ يا قَارِئَ الْقُرْآنِ يَدْنُ اللَّهُ مِنْكَ إِذَا تِلَوْتَ الذِّكْرَ فِي الْأَسْحَارِ فينادها من مذنب يدعو فاغفر ذنبه واحط للاوزار النصر عبدك لا يزال لازما والعز منقاد باستكبار من بمن الاله لمن يجل كتابهم ويقيمه في الجهر والاسرار ان يحيى بين العالمين بذكريه ويفوز في الاخره بعفو الباري يا قارئ القران غادر تنتفي ما فيه من امر ومن انكار حقنه في السرائر والضرائر لا تكف وراء شجر بلا اثمار يا قارئ القرآن دارك في غد دار بقاء ونعم عقبى الدار وجنة العبد الضعيف وزاده واعتاده كالصارم البتاري يا قارئ القرآن فضلك وافر ومعظم كالشمس في الأقطار ما كل من يتلو الكتاب يقيم ما كل من يقرئ الانام بقاري فقراءه القران افضل للذي ملئت صحائفه من الاوزار اقرا كتاب الله فاتحه هدى لتلين بالتبشير والانذار وهو الجنيس فلا يمنّ حديثه يعطيك من درر بلا اقتدار فبه تفوز بما تريد من المنى وبهديه تنجو من الاغزار الجمع قوّا كمشمر ومكابدا واسعد مع الحفاظ في المضمار فالمرء ان طلب الامور بهمته لم يثنيه وطر من الاوطار وكتاب ربي شافع ومشفع في ساعة الهوان والاخطار لك في كتاب الله خير معلم فكن امرا ان يقظا من الاحرار قُلِ الْمُنَادِي فِي الدَّيَاجِ رَبُّهُمْ يَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي الْأَذْكَارِ وَتْلُوا الْقُرْآنَ كَلَامَ رَبِّكَ دَائِمًا وَحَذَارِ من هجر الْقُرْآنِ حَذَارِ يا حَامِلَ الذِّكْرِ الْمُفَصَّلِ أَنْتُمُ عِقْدٌ عَلَى جِيدِ الزَّمَانِ الْعَارِي تتلألأ ارجاء منكم ظلتم سحبا مكارم ابحو للانوار ان الحديث عن القران مسرة تقوى حلاوته ندى تكراري عجائب القرآن ليست تنقضي بتعاقب الازمان والاعصار وفضائل القرآن يعسره حصرها مثل النجوم من دثار المساري